وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب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 اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن في العشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى, ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن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 أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب انزلناه إليك مبارك يدبر آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إِنَّهُ أواب إِذْ عرض عَلَيْهِ بالعشي الصافنات الجياد فقال إِنِّي أَحْبَبْتُ حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب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 وآخرين مقرنين في الاصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ أُرْكُضُ بِرِجْلِي هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ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 وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذلكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وَإِنَّ للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الْأَبْوَابُ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 وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَأْوَى جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ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 قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنه الى يوم الدين قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون قال فان من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوين هم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم من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 نا نبأه بعد حين.